أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المناك ستنزيل الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتب لنا وترطينا ولا يأتونك بمثل إلا جئنك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك ك شرٌ مكانٌ وأضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرنا ثم تدميرا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 ولقد أتوا على القرية التي انطرت مطرسوا، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأُوكَ إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوماً هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً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 وأنزلنا من السماء مَاءً فَأَنبَتْنَا لنحي به بلدة وَأَنزَلْنَا ونسقيه السَّمَاءِ خلقنا أنعاما بِهِ كثيرا ولقد صرفناه بينهم السَّمَاءِ مَاءً أكثر الناس إلا مَّيْتًا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمة قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا فيها سراجا وقبرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يبذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعيانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أسواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ويلقون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 فررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَبْلُنُهَا عَلَيَّ أَلْعَبَتْ بَلِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم نوقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين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 قال أملتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبا أنكم قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون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 كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اطرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فلَقَ فَلَقَ فَكَالَ كُلَّ فِرْقٍ كَالطُّودِ العَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ لَهُ أَجْمَعِينَ ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضلنا عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون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 والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يوفر لي خطية يمدّين ربي هب لي حكم وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين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 ما لنا من شافعي ولا صديق حميم فلو أن لنا كرزة فلَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ كالهو العزيز الرحيم